وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيْنِ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ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 وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ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 فأغويناكم إنا كنا غروين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وَيَقُولُونَ إِنَّمَا لَكَارِقُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَدِينُونَ بَلْ غَالِبَ الْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أولئك لهم رزق معلوم فواكههم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيض لذة للشاربين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 ولو لنعمت ربي لكل من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمِيَادِينٍ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِهَا ذَا فَالْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أذلك خير النزلا أم شجرة الزقون إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون منها الغطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مردعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضار هم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم مذرين فانظر كيف كان عاقبة المذرين إلا عباد الله المخلصين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 قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم 110. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 111. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين 112. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم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 119. فلما أسلما وثلهوا للجبين 110. وناديناه أن يا إبراهيم 111. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين 112. إن هذا لهو البلاء المبين 113. بذبح عظيم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 وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُونَ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ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 إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين 114. إنا كذلك نجزي المحسنين 115. إنه من عبادنا المؤمنين 116. وإن طل من المرسلين إذن جئناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين ثم دن مر الآخرين، وإما أنكم لا تمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون؟ وإنا يونس من المرسلين.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 118. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 119. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 110. فآمنوا فمتعناهم إلى حين 111. فاستفتهم 112. ألربك البنات ولهم البنون 113. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أ فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين 119. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين 110. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا 111. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 112. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحُ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون 111. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 112. إنهم لهم المنصورون 113. وإن جندنا لهم الغالبون 114. فتول عنهم حتى حين 115. فسوف يبصرون فبعذابنا يستعدلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين